فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عنيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 وأوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي إنكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قريرون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون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 ما أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين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 تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أن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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ